بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس وقعتها كاذبة خافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا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 عين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتقيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال يؤكل المكنون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 وَطَلْحٍ مَضُودٌ وَظِلٍّ مَمْدُودٌ وَمَاءٍ مَسْكُوبٌ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَنْوَعَةٍ وَفُرْشٍ رَفْوَعَةٍ إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب 119. وعب في سموم وحميم 110. وظل من يحموم 111. لا بارد ولا كريم 112. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على العظيم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 لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومِ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَاآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَكَّ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 ولقد علمتم نشأت الأولا فلو لا تذكرون أفرأيتم ما تحوثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعل له حطاما فظلتم تفكهون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 الرب العالمين أف بهذا الحديث أنتم مدهون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم فلولا إذا بلغت الحلقوم فَلَوْلا إِذَا بلغتِ الحُلْقُومْ وَأَن تُمْحِينَ إذٍ تَنْفُرُونَ وَلَحْنُ أَقْرَبُ إلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَاكِلَّاتُ بِصِرُونَ فَلَوْلا إن كُنتُمْ غَيْر مَدِينِي ترجعونها ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن